وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن إليه من دخل فيه الذي فيه بعث محمد صلى الله عليه وسلم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة ثم رددناه أسفل سافلين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 فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا فطرتهم فما يكذبك بعد بالدين فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته الكثيرة أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟ أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجاز المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟